بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليل العنصر وان شفر يورد وال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 یوں التي لم الکم دل بل و دل الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب كَسَوْطَعَاب فأ... إِنَّ رَبَّكَ کو نور می و تفر گریو فو جی وَأَنْتَ حُونَ لَا طَعْمِ الْمِسْكِينِ وَدُونَنَا تَرَى الثَّأَ كِلَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّاً دَكَّاً جج سیج یو يَوْمَئِذٍ, بجهنم يومئذ سلکل تنی چولہے تی فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه يرضين تمرضين فادخلي في ايضا وادخلي جنتي